وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ ۖ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَحْيِي الْأَمْوَاتَ ۖ وَنَحْنُ مُصْلِحُونَ قَالَ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ تنزلًا بعد موسى مصدقًا لما بين يديه مصدقًا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا طوملا ويجبكم ويجبكم السماوات أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولن يعي من خلقه ولن يعي من خلقه إن بطابر yəni كأنني يوم يرانا موعدنا لننل كأنني يوم يرانا موعدنا لننل نبثو Kal Laniu